فيها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن كُنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ كفاره اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفت و احفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون